وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَأْسًا فَذَكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 قال قد وقع عليكم من ربك من جesus وغضب أتجادلونني في أسماء سميت بها أنتم وأبا نزل الله بها من سرقان فانتظروا إني معكم من المتذرين فأنجيناه والذين معه برحمة منا قطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم